أئك أنهم مبروسون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كِتَابَ الْفُجَّارِ لَا فِي صِدِّيقِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الصِّدِّيقِينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِنَبِيِّ وما يكذب به إلا كل معتد أثين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم على ربهم يومئذ إلا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 وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم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 وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِهِنَّ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَاء إلَّا ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ هَلْ يَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَرْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ صُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ